أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الأذلاة. تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا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 ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك ماواهم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 فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه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 من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 فعهم ويقولون هؤلاء شفاعنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض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 إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حتى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 يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فلننب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 انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس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 وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ وترهقهم زلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت أجوههم قطعا من الليل مظلما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 فزيالنا بينهم وقال شركاءهم ما كنتم ايانا تعبدون فك بِاللَّهِ شَهِيدًا شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّرِينَ السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار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 قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلى الحق أَحَقُّ أن يتقل اتبع امن لا, أم لا يهدي إلا ان يهدا فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكبر إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن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 تَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ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 إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وَإِنَّ مَا نُرِيَّنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِذُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ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 قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأ يُرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ آلآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلط هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إن نه لحق وما أنتم بمعجدين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به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 أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ولكن أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قد جاءتكم موعظة من رب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 قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَاللَّهُ آذَنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ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 قال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصور من ذلك ولا أصور من ذلك ولا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 وإنهم إلا يخرصون هو جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض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 وتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقام وتذكري بأيات الله فعلى الله توكلت, فعلى الله توكلت قلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم قمتا ثم قدو ثم قدو إليّ ولا تنظروا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 وقال فرعون ائتونني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوم ما انتم ملقون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 بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا مِنْ من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم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 فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجمين جنا برحمةك من القوم الكافرين، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء آل بمصر بيوتا، وجعلوا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى رب ربنا إنك في فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك رب بَنَطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمِ قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَةُكُمَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَا تَتْتَقِمَ بان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل قال امنت انته انه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين آل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 وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ فما اختلفوا, فما اختلفوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّ لك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فئن كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال لِلَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قِبَلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ من فَكفَ لَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّهِمْ بك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلو كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتى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 وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله فلا الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين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 فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل اتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين